يقول السائل من فعل فعل حاضر رضي الله عنه في هذا الزمان فما حكمه هل يحكم عليه بما حكم به على حاضر رضي الله عنه العلماء لهم كلام في هذا لهم كلام طويل في هذا وهذا ثم جاسوس في تجسس على المسلمين والعلماء حكموا بها الجسس سكته حقه القتل وهل يكفر ولا لا يكفر في كلام واما حاضر فإنه, فإنه منع من قتلها أمرين. الأمر الأول أنه صادق قال من الأمر أنه خطر والثاني أنه شهد بدرا وهذا الأمر لا يتهمي عن غير الحاطب لا يمكن أن يكون شهيد بدرا فلهذا قال أنه يقتل جاسوس يقتل في جسس على المسلمين قتل نعم هو الذي ينقل أخبار المسلمين إلى المشتكين يجسس على المسلمين ويوصلها إلى كفار على جاسوس يقتل نعم. مثل دولات الأمور ما مقابل الأشخاص إذا ثبت عند دولات الأمور أنه جاسوس سقط أما الأشخاص لا في مثل خوفاء كل ما أبغى صح أتلاو هذا جاسوس ما ما صحة. لا لابد نثبت هذا إذا الحاكم الشرعي نعم. يسأل عن حكم التجسس على المسلمين وإعطاء بارم القصاص ما حكم هذا هذا سبق مر به الآن نسأل. قصة حاطب بلتعارف ان هذا ونذكر الشيخ الاسلام رحمه الله ان هذا اذا كان لاجل امور ذنوية لأجل لاجل رحم او لاجل حادث ذنويه ان هذا ذنب وليس كفرا اما اذا كان محبه لهم او اعانه لهم على المسلمين فهذا كفر ورده نهى ولهذا علل الله سبحانه وتعالى حاطب يسأل يسال ما حكم التسبيح عقيدته الله تعالى سماه ذنبا أنزل في يا أيها الذين أم لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء سرقون إليهم بالمودة فقال كثروا بما جاءكم من الحق وقال في آخر السورة يا أيها الذين أم لا تتولوا وقاموا غضب الله عليهم ولكن الذي يصنع الصدقة قال أما هذا فقط صدق نعم خفر أم لا هذا فيه في خلاف بلا, بلا العيد لكن جاءتنا للذي أن الجاسس اقتر للصر المصري اقتر وحاطب النبي يسعى ويسعى على المسلمين ولكنه كان صادقا فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر دعني اضيف ورقه هذه المعافى بين الله ورسوله فقال عمر بن الخير وقال اعملوا ما شئتم فقد اردت لكم ولما جاءه النبي قال يا رسول الله لا تعذر عليك واني كنتم روى موثقا في قريش ولم أكوا بنافسهم وكان من حولك لهم أطاع حروبات الله بهم لهم يعني أقارب فقال لما إن هذا قد صدقك ومع ذلك أنزل بي الله فيه صدر صورة المتحدة يا أيها الذين أمرت تأخذوا عدوب قولي قال العلماء إن الجاسم يقتل وإن من قتل حاطب كونه شهيدة بدرة وكونه مصدق صادق واما غيره فلا يمكن أن في الأوال في أقتل ياسوس ياسوس من كبير وليه, الأمر. وليه الأمر هو الذي يجب